جيت المكان اللي بوسطه تربيت بيت قديم مأسسينه من الطين أبيات يعني فيها تذكر البيت القديم والبيت القديم يختلف عن غيره لأنه حضن أيام طفولتك وأنا متأكد أنه أي شخص لو أنه راح للبيت اللي عاش به يوم كان عمره يعني ست سنين إلى عشر سنين صدره هيّر راح يتهيّر لكن والله بعضهم انه دمعة تسيل لا من شاف يعني وين كان يا وين كان يلعب جيت المكان اللي بواسطه ربت بيت القديم من اساسينهم من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجد ذكرت وقت ماضي اللي من سنين جيت المكان اللي بواسطه ربت بيت القديم من اساسينهم من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجد ذكرت وقت ماضي اللي من سنين كم تنثر العبراه من الدمع هلي تضيقه بصدري رافقت دمعة العين تبقى بك الذكرة ولو رحت وقفت بكي على الأطلال لو ما بقى جيت المكان اللي بوسطة ربت بيت قديم مؤسسينه من, من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر سجك ذكرت وقت ماضي اللي من سنين باقي بك ذكرت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 باك من العصر واللين يا بيت يلي في خفوقي تعليت اليوم بركانك تنام الثعابين جيت المكان اللي وسطت ربت بيت قديم مؤسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر ذكرت وقت ماضي اللي من سنين ليتي أعيد اللي مضا وسكنك ليت لولا الظروف وقاس الوقت هل من مهما غيرك اليوم سويت مهما ملكت من الفلا والملايين جيت المكان اللي وسطت ربت بيت بيت قديم أسسنه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر فكر سجت وقت وقتماضي اللي من سنين جيت المكان اللي وسطت رف بيت قديم أسسنه من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر سجاك ذكرت وقت ماضي اللي من سنين